فأعظم ما يرزق به العبد الثبات الصدق مع الله وإن علم الله في قلبك خيرا لن يخذلك والله يقول ومن أوفى بعهده من الله والله لو أنك عملت أجيرا عند أحد من أهل المرؤات فغلب على ظنه ومتابعته لك أنك صادق في محبتك له لاستحي أن يخذلك أو أن يهينك فكيف يظن السوء برب العالمين جل جلاله الله أعظم وأجل وأكرم من أن يظن به شيء من هذا فالصدق مع الله أعظم المنجيات